وَهُال السَّميععَم وَمَن جَهدَ فَإِماَا يُجاهِد لَفْسِ إِ اللهه لَغَنِي النن العالمالَمين وََّذينَ آمَنوا آمِنُ صقَالِحَاتِلَُ كَّرَ جَِّ عَنْم سَغئاتِهِم وَلَ نَجزدَّهُم وَلَ نجسنَدهُم رحْسَل الذي وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقَرِيبٌ إِلَيْكَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَاءَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا فِي اللَّهِ جَاءَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن اننا كنا معكم الا ليس الله بعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطاياكم وما هم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 وَل قَلِ أَرسَل النالُوحَ إلَ قَوْمِهِ فَلَِتَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِا خَمْسينَ عًَا فَاقَذَهُ مُ الطّثَان فَقَذَهُ مُ الطُثَانُ وَهُمْ ظَالمونُون فَأَلجَيْنَاهُ أأَصْحابَ السَّفينَةِ وَجَعَنهَا آيَةً للِنعلَميد وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا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 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض وَلا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ونقائه أولئك يئس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 وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعل بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ أَثَرُ سُنَنِ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا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 رَجِينَ سَمِناَ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ اكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وعاده وترود وقد تبين لكم من ساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنسل إلينا وأنسل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحل بآياتنا إلا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْرِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحُطُّ بِيَمِينِ إِذًا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَلُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن نأنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِنْ يَأْتِينَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ يَوومَ يَأْشابُ لذاابُ مِنْ صَووقِهِم وَمِن تحتَحتِْ أَرجونِهم وَيَقولُوا ذُوق وَيَقولُ ذُوق مَكُ تُمْ تَأْمَنُ يَا عبَادََّذينَ آمَنُوا إِ أَررض وَالسِعَةُ فََّا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 فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَيَتَمَتَّعُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ